بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا ان الروايات الثلاث التي تلوناها تعارضها رواية رابعه هذه معارضة لتلك وهي أيضا تكون بنفس السند يعني من أحمد بن محمد بن عيسى إلى يزيد الكناسي نفس السند والإمام نفس الإمام والمقطع في اصل المساله نفس المقطع بفرق انه في الروايه الثالثه ذكر شرط الازدواج بينما في هذه الروايه ظاهرها عدم الشرط الازدواج وأما من حيث المفاد والمضمون فالرواية الثالثة رواية مفصلة بها كثير من الأحكام فالتفاصيل الرواية الرابعة ذيك التفاصيل ما موجودة لكن بها فالمقطع آخر ما موجود في ذاك فعجبها هل رواية كان أو رواية واحدة وهل نوع من الفوارق ينشا من التقطيع الذي ليس فقط صاحب الوسائل رحمه الله تقطع اصل, أصل الروائح كانوا يقطع راوي ينقل في مجلس قسما مما سمعه من الامام في مجلس اخر ينقل اوسع اضيق هذا كما معلوم المالوف عندنا حينما نروي قصه حينما نروي حكايه قضيه قد في مجلس ما نروي المقدار الذي هو محل حديثنا في ذاك المجلس في مجلس اخر لا اوسع أطيق هذا متعارف ومالوف فاحتمال انهما روايه واحده وارد لكن عجبا هل نجزم بأنهما رواية واحد على كل حالين إن والرواية قرأناها لكم الرواية هذه الجارية إذا بلغت سنين ذهب عنها اليوت ذهب عنها اليوت يعطي معنى أنه انضه أموالها بعد ذهب عنها يعني نقصها إمتى بمجرد ان بلغت تس سنين نقصها انت هذا معنى ذهب عن اليوتم هذا وزوجت هذه زوجت حكم ثاني معظوصا على الحكم الاول يعني ببلوغ تس سنين يثبت حكمان احدهما زوال ذوال اليوتم وهذا يعطي معناه العرفي انه النقص منتي امهال الانضوه حاجه معني هو ايش وبالاضافه الى ذلك زواج الحم زواج جائز قبل البلوغ زواجها بمعنى ان يدخل بها مو جائز طبعا زواج مجازك اپ خفيف لكن زواجها بمعنى ان يدخل بها مو جائز وقيمت عليه الحدود التام لها وعلى هذا حكم ثالث الأحكام الثلاثة في وقت واحد وفي ارض واحد تتم أولا زوال اليوت فلا معنى لحجم المال عنها ثانيا تزويج الظاهر المقصود من تزويج هنا الدخول لأن التزويج بالصغيرة ممكن لو كان مجرد عقد ثالثا هم ثبوت التكاليف الشرعية وقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها فإن جذبنا بوحدة الرواية أصبحت الرواية هذه الرواية الرابعة والثالثة فهذه وهي رواية مضطربة المست وإن لم نجزم بوحده الرواية فهذه الرواية معارضة للرواية السابقة وتدل على أنه بمجرد بلوغ تسع سنين اللي ينتهي يعني يسلم إليه أموالها، بس أنا عندي هذا احتمال أو أكاد أن أظهر هذا الاحتمال، لكن حسب عادتي من أتكلم أمام العلماء ما ما أقول يلا أنا اجذب انما ارينا الاحتمال انتوا افتون انا عندي في الاحتمال وهو ان لا يكون هناك لا اضطراب في المات ولا تعارض فالاحتمال وارد عندي وذلك بان يقال انه اساسا يعني هكذا لو أن أحد احدا يستظهر خصوصا من الروايات اللي قالت اذا زوجت او إذا دخل بها ذهب عنها اليوتيوب خصوصا من ذاكر تعبير نقول اصلا المقصود لم يكن شرط الزواج او شرط الدخول او ما شابه انما المقصود كان شرط الرشد ولكن الروايات دلت وهي فتح حقيقي واقع المطابقة مع ما يشاهد في الخارج دلت على ان الدخول بها يرشدها فغالبا ما البنت لتسع سنين بعدها من ناحية اقتصادية مرشيدة النقص التكويني موجود إياه لكنه نفس الدخول بها يكملها وإذا إن كان هذا هو المستظهر اذا الروايات إذا كلها الروايات الاربعه تصبح متحدة المآل وتص... ويصبح معناها ولو افرض ولو بمعونة الجامع بناء على ان الرواية الرابعة رواية مستقلة ما اكو اضطراب في المثل بناء على ذلك نجمع اصلا بين هذه الرواية وباقي الروايات بهذا وهو انه وهو انه المهم هو الرشد طبعا لا شك ان الرشد هو الشرط الثاني هذا خلو ما بأحد يعني الحاجر حتى على الولاء حتى على الابن هو الحاجر انما ينتهي بالبلوغ والرشد مو انه حتى الابن اذا بلغ ولم لم يكن رشيدا الحاجر ما ينتهي فوعيات حتى العبيرات المختلفة الوارده في الروايات كانت نتيجة ان البنت بنت تسع سنين غالبا غير رشيده وبالدخول ترشد للاثر التكويني لهذا الشيء اما اذا رشدت وقبل الدخول يسلم الى غامالها تصبح النتيجة هذه ان كنتم توافقون على هذا الواجب من الجامع نصل إلى هكذا نتيجة خب. إلا أن المشكلة في هذه الرواية الرابعة والرواية الثالثة المشكلة فيها يزيد الكناسي لستغفر بعض النسخ وارد بريد الكناسي هذا النذل يعني هو يزيد الكناسي المشكله في يزيد الكناسي ذلك لان يزيد الكناسي بعنوان يزيد الكناسي لم يرد فيه توثيق نعم النجاشي وثق يزيد أبا خالد القماط هذا وقته النجاش وقال أنه من أهل الكوفة فاحتمال أن هذا هو ذاك لأن كناسه هي كانت وقتئذ منطقه بالكوفة في ذاك التاريخ فاحتمال أن يزيد, الكناشي، أن يزيد أبو خالد القماط هو يزيد الكناشي وارد وهذا يزيد أبو خالد القماط موثق من قبل النجاش وثق من قبل النجاش فلو جذلنا بوحدتهما يتم التوثيق اما لو لم نجزن برحلتهم الرواي الرابعة والثالثة كنتهم تسقطان السيد الخوي رحمه الله ايدت يعني ذكر بعض القرائن للتوحيد لوحدة يزيد أبي خالد القماط ويزيد الكناسي يقول يزيد ابو خالد يقول أن النجاشي في رجاله ذكر أن يزيد ابو خالد القماط له كتاب ومع ذلك لم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد الكنث ها ذاكما أبا أبو خالد الشيط يقول أن يزيد الكنث هم أبو خالد فلا عرج وأحتمال الاتحاد يقول أن يزيد أبا خالد الكنث له كتاب ومع ذلك فلم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد الكناسي فلو لم يكن الكناسي متحداً مع القماط لم يكن لتركزك فيه وجهه أنا أهلاني كاتب لم يذكر الشيخ في رجاله إلا يزيد أبا خالد بس أنا أحتمل سوء. بالبيت أراجع إن شاء الله أحتمل أن هذا غلط مني المفروض أن أقول لم يذكر الشيخ في فهرستي، مو أقول في رجالي، لأن الشيخ عنده شيخ عنده في في ما أذكر شيخ عنده فهرس غير غير المشيخة، أليس كذلك؟ عنده فهرست الشيخ غير المشيخة. وفي فرسه ما دم هذا له كتابون كان المفروض بالشيخ ان يذكر الى كتاب يعني مو المفروض أن نشير إلى رجال الشيخ خاف كلمة رجال يعني نصرف إلى مختارات الشيخ الشيخ عنده مختارات مختارات الرجال ذاك قال كل اهلا وسهلا انا راح اراجع البيت اشوف ليش انا هنا ليش الكاتب اظن ان المقصود هذا المقصود ان هذا له كتاب فالمفروض ان يغفل في الفهرست بينما في الفهرست يوجد يزيد ابو خالد الكناس يزيد ابو خالد القماط ما والنجاشي هم بعيد من أن يغفل خب إذا موجود إذا هم أثنين كن يذكرهما بينما النجاشي ما ذكر الله هذا والكناسة محله من محلات الكوفة إذن هو يزيد أبو خالف قماط الكوفي فلسي ثم ذكر السيد الخوي رحمه الله في مقابل هذا البيان تشكيكا في الوحدة وتشكيكه ما يلي يقول البرقي البرقي رحمه الله في رجاله ذكر شخصين ذكر أبا خالد الكناسي وذكر يزيد ابا خالد القماط ذكر عنوانين في اصحاب الصادق عليه السلام وهذا يشعر بالتعدد وإلى الوجه ذكر عنوانين طبعا مو دليل على التعدد لعله هذا باعتباره ورد في الروايات بعنوانين هو هم ذكر بعنوانين هذا يوم نحتمل لكن يقول على كل حال ذكر عنوانين واسمين وشخصين في اصحاب الصادق يشعر بالتعدد والله العالم السبعه طبعا بالبرهان الرياضي ما نقدر نعين احد الامرين هذا بعد يرجع الى حدث الاخوه وتاثير حساب الاحتمالات في انفسهم على كل حال. إن جذمو بالوحدة فسن الحديثين يتم وإذا لا لا خب وصلوا. أننا لم نتزم بالوحدة وأسقطنا الروايتين الرابعة والثالثة والأولى هي ساقطه كانت سندان إذن لم تسلم لنا إلا رواية واحدة وهي صحيحة الوذن طياظ صحيحة, صحيحة العيص ابن القاسم عن ابي عبد الله. قال سألته عن اليتيمة متى يدفع ليها مالها قال اذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كان قد تزوجت؟ فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصية منها هاي بقيت بس هاي لاننا افترضنا ان ثالثه ورابعه ثقابه عدم الجهاز بواسطه يديد كنافي والاولى كان به فلان واحد كان به عبد العزيز العبدي الأولى بغض هذا عندئذ لو استظهرنا من هالرواية الواحدة استظهرنا ما أقول من أن النظر في الزواج والدخول بها ليس نظر تعبدي وإنما النظر في الزواج والدخول بها والتأثير التكويني حيث أن الدخول بها يكملها ويؤشدها. لاحظ العبارة سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ هذا يسأل عن انتهاء الحج متى يدفع إليها مالها؟ قال إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع بعد ما ذكر, ذكر شرط الزواج يقول إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع هذا معنى أنه الرشد كاف سألت عندئذ يقول فسألته بعدما حكم الامام بأنه إذا رشدت إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع يعني رشدت عندها إذن يسلم إليها مالها السائل مرة أخرى يسأل يقول إن كانت قد تزوجت إذا تزوجت قال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصية منها أليس هذا فقد انقطع ملك الوصية عنها أليس هذا يريد أن يقول أن الزواج أكملها بعد لأنه أولان حينما سأله الراوي أنه متى يسلم إليها مالها قال إذا قلمت أنها لا تفسد ولا تضيع الإمام اولا هذا الشكل ولكن حينما قال إن كانت قد تزوجت قال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوسطية عنها ألا يعني هذا أنه يعني نفس الزواج يخلق فيها الرشد فينقطع ملك الوسطية عنها هذا انا اللي يكوى في ذيني هذا كم هذا حال مجرد يعني حتى اذا تفتد اخر هذا اما محتمل انه افرض دخل بها لكنها لا زالت تفتد وتضيع عند اذن عجب شرط الرشد ما فائدنا عنه اه اه احتمال فقه موجود أن نقول إذا دخل بها الدخول يرفع الـ يرفع الحجر عنها ولو كان ف... ففيها من ففيها هذا فقهيا محتمل هذا مقوم وعليه فيقوى عندي هذا أنه ننتهي إلى نتيجة أن المقياس ليس هو الدخول إنما المقياس الرشد ولكن الدخول الى اثر تكميني في في موضوع الرشد والله العالم خب بقيت او ما بقيت قبلا اشرنا الها بس نكرر انه نقول هنا كان نقطة اخرى لا نغفلها وهي الروايات التي لنأكو روايات كثيرة دلت على أن الطفل قبل البلوغ يرخص في عدد من التصرفات الخيرية كالعتق بالتدفير والوصية وما شابه بل وحتى الطلاق إن كان يحسن الطلاق ويفهم الطلاق روايات كثيرة من النمط فنحن بعد أن ألصحنا أن الآية المباركة دلت بوضوح على كل محتملاتها على الحاج عن الصبي على الأقل في التجارة والبيع والشراء على الأقل في المقدار الآية واضحة الدلالة إذن هذه الروايات من المفروض ان نحملها على مثالية وانها ان هذه الروايات الى ان الرشد كافي في الطفل حتى في التجارة والبيع والشراء اذا كان رشيدا رغم انه غير بالق كافي لا ينبغي ان نفهم من هذه الروايات هذا المعنى بل نحملها على مواردها و إن كانت الآية مطلقة خلو نخصص بها إذا ممطلقة خلو ممطلقة والروايات أنضيكم فقط مصدر الروايات ما أخذ منكم وقت بس على أن تطالعوها في البيت يعني أنا اختصر الحديث هنا باعتبار أني أعتمد عليكم وعلى عملكم يعني كما أن الحديث دون أن هالعشرين دقيقة ما لتي يتعب يتعبكم أكثر من عدة دروس كذلك أنا أريد أن تتعبوا بالبيت مو بس هنا تتعبوا بالبيت بمقدار عدة دروس حتى إن شاء الله أصل الله تبارك وتعالى يجعل منكم علماء أبرار أتقياء عاملين ناصعين للإسلام قد كاتب هنا فقط رواية كنموذج ثم نعطي العناوين حتى تراجعوها والعناوين هم لكم الرواية التي كتبت هنا معتبره ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم هذا شو؟ طلاق يقول إذا كان قد عقل يعني هاي المثبر وعقل عنده أنه يطلق يرى يش يلحظ مصلحته, مصلحته في الطلاق إذا واصل إلى الحج يجوز طلاق ووصيته و وصدقته وإن لم يحتلم هذا هذا أنا أظن أني إنما كتبت لأنه بهالشكل وبهالصياغة ما لقيته في البسائل عادة انتو تراجعون الوسائل انا هذا بهالصياغ والشكل لقيته في الكافي الكافي مجلد الست كتاب الطلاق باب طلاق الصبيان حديث اربعة مئة وأربعة وعشرين بحسب ربعة الأخندي ومثلها أنا تحت الخط كاتب ومثلها صحيحه جميل ابن دراج أن أحد ما أنا ريت الجيش ال في الوسائل شفش ما أرجبهاش بهالسنة ما أرجب أنواع بالي بعنوان صحيحة ابن بكير لكن القلت في الوسائل بعنوان جميل ابن دراج صحيح جميل ابن دراج عن احدهما الوارد في الوسائل بقى الخامس عشر من الوقوف حديث اثنين وفي التهذيب في تهذيب الشيخ قال جميل ابن الراجع عن محمد بن المسلم مضيف كلمة محمد بن المسلم وما يقول على سبحانه محمد بن المسلم مسلم هم ثقة سواء كان هنا واسطة او لا في التهذيب جميل ابن الراجع عن محمد بن المسلم خب اما باقي الروايات اللي هي موجودة في الوسائل انا احيلكم اليها أربعة وأربعين من الوصايا، باب خمستاشر من الوقوف، باب ستة وخمسين من العتق، باب اثنين وثلاثين من مقدمات الطلاق. هل أبواب الأربع طالقواها وراجقوها؟ خب، انا كان بنائي اغير من الترتيب الوارد ترتيب الذكري الوارد في مكاتب الشيخ الانصاري فضفرت من بعد ما شرحنا الشروط الشروط العقد التي نقبلها شرحتها بعدين ظهرت على شروط المتعاقدين وأولها البلوغ وذلك لأنني رأيت أن الباقي المطالب الموجودة في المكاسب إما هي شروط ممقبولة أو لا جديدة فيها مثلا شرط تقاطق تطابق الإجابة والقبول قادم مو مو في السجدة بعد أو شاطب تنجي شرط تنجي أصلاً من قبل فكنت أفكر في أن أطفر ثم هناك أبحاث كثيرة ما لها علاقة ب ما أريد ليش الشيخ رحمه الله جايبها في هالباب أنا كان بنائي أجلها يعني نجعل لها أبو ما بن أبوها أن كان تخطيطها كنت كنت أفكر أشيء مثلا المقبوض بالعقد الفاسد خب المقبوض بالعقد الفاسد شنو الرابط شروط العقد خو حتى في شروط المتعاقدين ما يجي المقبوض بالعقد الفاسد فالفاسد العقد لانتفاء شروط العاقل او صفات العاقل لانتفاء شروط متعاقدين او لا يشهد ليش على اسس هنا يذكر البحث الطويل العريض الموجود في مساله القيمي والمثلي خب القيمي والمثلي وبحث القائم في اساسه بحث مهم شهربوب مسألة شروط العقد وهكذا لكن انا اخيرا فكرت انه هذا المنهج اللي هذا المنهج اذا امشي به يخلق صعوبه لكم مهما كان ممكن الاحظ وضعكم والسهول يعني لو نمشي على الطع ترتيب الشيخ اشتا بعض المطالب اصلا نسقطها لا نرى مثل ما اسقطنا بحث شرط العربية وشرط الماضويه وشرط تقديم الاجابه على القبول هل الشروط اسقطناها لاننا قلنا اصلا امننا ان المعاطاة تعقد ان المعاطاة تعقد بعد ما معنا بحث عن الشروط هل نسقطها اخو نسقطها ولكن التي نريد أن نبحثها أظن أن الأفضل لكم لكي يسهل عليكم المطالعه والمراجعة أن نرجع إلى نفسك بالمكاسب بعدين إذا أردت بعد ذلك خيارتهم ان تطبعوا كتبكم أردت أن تغيروا من مواضيع البحث خذت تغيروا أما الآن لكي يسهل عليكم المطالعة لأن الكتب تقريبا كلها مكتوبة الشيخ خوف عنده كتاب المكاسب ترتيب خاص والكتب اللي بعدها وعلى رأسها التنقيق مال السيد الخوي رحمه الله كلها بنفس الترتيب مكتوب فلكي يسهل تسهل عليكم المطالعة نفعل هكذا وعليه فغدا إن شاء الله نبحث شرط التنجيز هذا شرط التنجيز اللي أخذ ماخذا كبيرا في البحث من الأصحاب ولكن السيد الخوي رحمه الله هدمه من أساسه وما يؤمن بشرط التنجيد التنجيز وأنا أعتقد أن الحق معه إن شاء الله غدا نبحث شرط التنجيز في العقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته